وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَؤُهُمْ لَوْ أَوْرَؤُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُنَّ أَمْ لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُنَّ اَوْ أَفَرْتَ لَهُمْ أَم لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَئِن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله فض و لله خزائن السماوات والار لكن المنافقين لا يفقرون يقولون لئلا يرجعنا الى المدينة لا يخرجن الأعز لا الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرِهِمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فأولئك وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم للموت من قبل أن يأتي أحدكم للموت فيقول رب لو, أخرتني, فيقول رب لو أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدقوا وكونوا من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وئنثقوا مما رزقناكم من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 الله خبير